هو بقى هو ده اللي قرات محمد صلى الله عليه وسلم هو كم كتاب فضشي انجد کہ یہ ریٹ افٹر ہے جو ڈکر کو کوڈ لگا کے جو کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ ڈکر ہے میں اپ کو کراتا ہوں سبحان اللہ یہ بھی دیر بھی نہیں ہے پھر اور رب العالمین تراکر کا قدر کے علاوہ شدید ناراض کیا ہے قابل अलम ये था कहीं से और इधर अलावा तो मतलब हम तक रहे उन और छोड़ रहे हैं हां सही बात है हां सही बात है बात कराने से मैंने कहा डॉक्टर दीदी मतलब हम लोग चल जो वो पूरा नहीं हो तो फिर हम और लोगों के नया पाने फ्रेंड करना था वो शायद जमात जमात अब वो भी नहीं है जमात जमात अब वो भी नगेतायरों नहीं हैं यानी जमात का गेतायर होते हैं तो तेरे को होने चाहिए देखो देखो यार चीजें रही हैं هو أنا خصوصاً ناصرين أوف أوروجيا، سوسة نورتي يعني يعني مع محمد يعني يعني أي نوع من هو؟ فوزي هو يعني. إيه. فوزي إيه إيه. أبو زير خورن. ما تقولي عن يا أبو زير خورن. أو عشى يعني أكوينه أكوينه. دورات المزار. أمس To therapy is all he's Miyazaki. O prajna. He's rawato, football, session, He must carry out He can make the place He has wearing fees Do नहीं come hand still. To free. When he said it, I swear to my son and my daughter I will be enquanto In his return اعلام کہ امبر صلوات الله علیه و سلم اور جوش کہتے ہیں امبر صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ رحمی اندہ رحمی زینب کو صاف ہے ہاں صاف ہے یہ وہاں جاتے ہیں دو بار میں جان کو صاحبن کہتے ہیں اور بنا مطلب یہ بات نہ دیں ہاں یہ بس شفاء کی قران ہیں ہمیں جاري بن حمد اول بسم الله الرحمن الرحيم ويل بكل مزه لمزه عبادين تلك وقتها فيك ويل لكم في وعذاب وغلاب فوقك ذاتك كده رانا فداك واستهدايه تخشها يعني يا عمل فعلك يعني في فرانور وضعبته ووشيكات لماذا تكون افجاد لماذا يعني لمس عيجا بحق افجاد واختر مين فرانكاتي ويا رميا ويا ويا ويا فرانكاتي ويا ويا ويا ويا ويا عيجاد اتباع هنا شامل فرانور وضعبات وحاجه كالتشارات وشبكه ويا في عام بمشاة وواقفتنها ولم بمشاة في عام بمشاة باتخولي اغلب اهم في شهرتها ولم بمشاة الذين ينبون المتخوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدا فيدخارون منهم من اوطفة رناس في في أيكي يزور يا في من فطر ما في في جاء رب العالمين اللي جاء عارف الذي جمع مالا وعدله واؤمنوا به الى في عذاب جمع مالا يعني فاري قربتك مالوه المالك يجبني سيراء عاد قاميه بأسالع مال قربتك لازم ما قربتك قربتك ناسع مالك يحضر حرام ومشهرونيه جيب ورابده مالك يجبني لازم كثير لازم جمع الذي جمع مالا جمع المال طبعنا با اسلامه لم يجب أن تسا لم يجب مالي فيه جمع جمعه حسنا حركة الواضح يقول يدرسك مالي جاسمه بغض الواضح مالي؟ مرحبا. حلال اسمه المال من اي طريق كان حركة الواضح لا يقول يا حلالي يا كل مواجبات خرانية ترى وقت لك في حقيقات الفويس هنجي يهود ترس تشو اما الذي جمع مالا هر مالا تشوه تشوه نظر مصاريخه بطنه وعدده وعدده يعني كيه؟ جزنه رئيس هن في غير كده دشي قاطعي لبركه تبرز اه हाँ देखना देखी पौष्टिकता ना देखने का ये भी मशरूम जैसे तो आगे क्या है उन्हें तो खूब बनती है अगर तो वो ही अन्य वाय अन्य खुश बैंड खुश जनवी खुश जनमाली वाले की सुहामर वैसे हैं सर अजमेरी जो ना वो वो क्या बनाना है बदलेगा जो تاريخ قديم هذا كان دوران عبد الرحمن بن ابي شيبة كان بيراكه كان واقو هذا ديري سبب يا اسو او كده اونت جو ركينن كانوا صحته وعالمين كان كل كلمه قالها جودي مال خود خدا الله من كان عالم ايش هيك تفاصيل عالمين كان روح من قديم الفصيح آو شیت را دو آو شیت را دو کمی من این لای دعای که این نام من رو بیار من رو فکر کنم تا نه تعبت میکنم چیکی کم کم جست و جو مان نه سریع شوره حتی کمی لای شکن نام من جهانی ولی کیکی کشور که بین جهان تنها مال منه من ماسک من استیام منه یا نیست مال منه نه برات من دوست دارم شما بگویید وهي جلد هذه حديثونية هي صحبتها ومع أسكالورية سبورة تنسية توجيه انترنا فارك برويوز ومعين منصولات في دي آه آه يعني مالي خربات هو ثمانه السعداته هو عالم الشيخ يحسبوا أن ماله أخلاده فهذا عندما تقول لك او خطيته يعني او جنف يعني what of the more lumia ke brandishi mithu chola diye torikat dinam dinare. ni rakoba ke jamish par 10 na alhamdulillah mole aito khuje jabe. pore etle mone nagata de shomaniya smadhan ke muhurte ganda. haste kemona bu? monye anwate mole anya ke shobti green li rajne shinde dine ke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 این مال پستی مروری نو می‌دونیش دیگه چه؟ باشی که چرا؟ بلعشت؟ چرا که من ورزیده بیم مال این مال ویا مروری پسه مثال مثالیو نفرتیه. مال تو دختران ورزیده تری. می‌بایستی نه این جمله بیاد که سیاست هم نو بیه دکتران ویا اوضاعات نو بیه دکتران. و بواشیم این میتونم افتد. دولت هم دولتیه. میتونه تقصیری موارد. آه، مواردیه. یه آدم مال تو. این تا یه مال من راضی شیم و حتی خودم دید و حتی وقتی نمیاد به حقت فهیم میاد کرده شیم دادی تو برهم میاد و حکم داد دکوتی من فکر دو قضا تو لیکن دو قضا مجبور نمیشیم و حتی سمت دیگر موردیم استحام ها داده دارم و یه از آن دیده ام اصلا نمی‌امنیت هییم نمیدم گل کوری هیش و عروقه ما وقتش من جوازه ده هذا مروك جرايترو موديل في الدوليه خدهاته ليه المفروضه في شبكه الميد في شينريد وبيدل ميد ده شيء حدث في كوريا الجنوبيه اباغي ما يخليش يا ما احنا عنه مال ولا حاجه اني ربنا على مين في كتابه अह, राहमत अफजल बिजली चुकूं, पौरा की मॉल बिजली को नहीं लिया, चुकी थी, ना हाँ बेटा, है, है तो क्या पौरा की बोल, हक में रूबे वजन, हूँ ना, हक में रूबे वजन मिस्त्री के सामान या वक्त किसी और बात में नहीं था बराबर, तो क्या يعني هي دياتها دي اها يعني يورو فنيات كتره بتاعتها دي انا لو اديت شويه يعني انا برده بقول ما حدش هيعني ما وصلش لحد اه يعني بس كده في الوقت الحالي انا بيبقى فاضي في الوقت الثاني ااا في مال اخرى كده حضرتك عارف يعني ساعات ممكن كده ده بالنسبه لي يعني ممكن كده شويه كده ممكن رياضه في الصديق يا بقى یت دولماتش یه دراپیدی وقتی که دوستشی دلیلش بعد یا حمادون عبد عزیزی، احمد ابوتری بودنیا کسیه زیادی اشونیا عوگهی میره وش نباید ونیت کرد، او دو نیت کرد، اما اشیایی از موبایلیشی که نگم بیشتری بیا خواب، چون که باشی دیگه شما نیت کرد، ما باهم نیومونیم که از اون وقتی از کپو وجود اسردگی بابا زنده بودی شدیمیم، تا بعیدی بودی بکاریم. کانی بیشتر تجهیز کرد کرده دوست علی منو میاد. نه کدوم مشکل عادی نیست. من کافی رو کردیم. من باز کامدگی میشیم تو معدن و کامش رو تا بعید عادی من اکنون من اکنون میگم. میشه گفت یه تسویل میلود موجود است چیکار داره؟ اون دو А, он не айно, partido rival do desenvolvedor que bobucho. Não vamos machinete. Ainda não morreu nenhuma. E eu desejo o dinheiro, eu não acredito que ela, eu, se deve ter dor, eu não vou ganhar nada se não acabar com o meu rio. E não me refendo a aquilo de nada que anda com a minha. Nós já vamos ter que dizer, ama até morrer desse povo aqui, né? Por amor de, por amor de nós, انت واحدة انيها تنجيب كلا، في الخطمة هذا غميش الوقتية تجيب انت مال تجارة من الناحين عملي من الناحين تشتين في الاحطناني الباطنية تكلم غميش اسأله بكر لينبذلن ولكن هذا كتاب وحسب ومياه وقعت يوم من النصف حطمها حطمها ايش النوبه يا يوجد يا نوبه يا حطمها يقول لك حطمها يقول لك حطمها يقول لك حطمها يقول لك حطمها يقول لك حطمها يقول لك حطمها يقول لك حطمها يقول لو <متحدث> ساعتي على جنن كان دون العاد ادبه انك ادبه دونيه ديك ادبه نفسيه لو ما كنتش عامله نيوك في نفس الانشام قام كان لك كل نظامك العزيز انت بده شنو هم نفسية هم, شف. هم الجوانب الجل وين اللي هذا كل مذاه وموازن ثلاثة أشخاص. هنا من عالم تانسي كل كائن تعيشه تحل على الكواكب. القوة في ونادن. بعدين ذا بعض نار هناك في نار كذا نار جميل. ثم بعد في شماد في حطمة شيا نار الله. أو هذا ربع مين شيء لي المقهى يعني هم يبغوا نار الله يعني أجرة هذا ربع مين شيء نار الله هي لا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 التي تطلع على الاب اله في فتح اوغير جهنا على الاب الهوغير يعني اوغير نبض دياني تربطولي ونيا جيهما خمجمي خوروات جيهما جياني یه گیر که هیچی نمی‌دونم. یه گلک را از دویدن گلک را از دویدن. اوه اگر خورده سنگ پیره‌د. دلیلش یکه نام دوست داری. من یه نام دوست داری یا تو یکیه نام دلوده. الکی دیگه نیست عال خلوت. فصل و عالم خلوتی. من ساده نام دلوده. او کدیش کیشی است. آقا حاجيات جديدة هذه حاجيات فراغ، حاجيات شرطية، فكرية، الحواجبية، واجين القرآن مثل ما في العيش قبل الناطقين في تحت فرنسي، جد ماني هو بيجا، وجد الشيء اللي شوطة فرنسي، وجد الفين، فرنسي ولا شيء، كيف دلوقتي دي مروه يا ونيس دي كمان شلون في شغله كده في النيت كان في شويه حاجات دي ما ادري ايش يا جماعه ده عباره عن تطبيق زي زمانه كده انا دي عاوز اني اشتري يبقى تمام هل لك ايه توقيت الونجل ادلك ايه يكون واخدك عامل حسابك وانا اللي يساعدك اكتر بيه شهر وحدتين باور جنن إنها عليهم مقصدة هذا يبدأ في أوريا طبعا عندهم أوريا أوريا جهنمي هي نافواجر وعطيها لجهنم شان إنها عليهم مقصدة يعني مغلقة مقفلة أن يجدوا يحسينها الثانية وهمتها هم يجدوا يحسينها كلما أرادوا أن يخرجوا منها منيه كان يجب ان يكون هناك كان يجب ان الرقمان <سؤال> <سؤال> بس شو بيأول الغريقو يتمسكوا بيكوني حسيشني. أكملت كورس ريحانة ما أخاف. بس ياردو واشدي. هذا عليه مقبلة يعني مقبلة مقبلة. هيك بس شو هالكلام إنا اعتدنا بضالينا نارا أحاط من تراديقها تراديق يعج راح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 آه نداری خیر آه خیر اوه چه نمیشه هر دویش جمع و یا خلاصی teen aadal gan ka taawamun ji tonya fisal kis galba che ke au ahne jahannam mein aawashya na de na de teen aadal gan jab mai